صليت وانزح عني الهم واصبحت مولود من ثاني صليت وانزح عني الهم واصبحت مولود من ثاني حسيت ما ليت فيا وانا ببالي ثاني وانا ببالي راح الضما والعين والفت روحي و ايماني الله ما و العناوي <تصفيق> الله والفت روحي و ايماني لشكي زماني ولا تلم ما دمت في جور رباني ما دمت في جور الروح بوستاني لهاية الفضل والمغنى اه في دنيا الروح بوستاني لا خير اسمى ولا اقوى منها لترجيح ميزاني منها لترجيح ميزاني صلي يلي بحبي لها تعلم سوي بأنوارها شاني يلي بحبي لها تعلم سوي بأنوارها شاني يلا بها تحسن المختم لصاحب السر وفاني لصاحب السر وفاني صليت وانزح عني الهم وصبحت مولود مني تو بساده ال